من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذري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 ولي يدخل المسجد كما دخلوه أول مرّته ول يتبّر ما على تتبيرا عسى ربكم أيه يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 سَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُضْصَرَّةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ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 كَسَبِرْ نَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَن اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 جَاءَ الَّذِي لَهُ جَنَّمَا يَصْلَاهَا مَزُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا فَأَرَบคَ مَحْظُورَا انظُرْ كَيْفَ ضَلَّنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَنْخُولَا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 ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفّ لهما جناح الليمان الرحمة وقل رب رحمهما كما رب ياني صغيرا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 ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل من الله إلا هنآخرة تلقى في جهنم فتلقى في جهنم مملوما مدحورا فأصبحكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إنسان إنكم لا تقولون قولا عظيما ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا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 إذ يقولون لمونه إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيله وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في خدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة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 ولقد فضلنا بعض نبيين على بعض وأتينا داود زبورا قل دع الَّذين زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْضُرِ عَلَيْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ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 قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا على أن نرسل بالآيات إلا أن كلب بها الأول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 والشجرة الملعونة في القمآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا قال أأشجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخفرتني إلى يوم القيامة لأحتن كم ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستذذذ من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك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 رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَغْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ فَلَمْ جاءتُم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفمن أنتم أن يخسف بكم جانب البر أو ينزل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا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 ولقد كرمنا ذني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير من من خلقنا تحضيرا يوم ندعو كل أناسٍ ب.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 فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن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 قُرْا مَ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَاهِقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ سَرَى وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَيْأُوسُ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّؤْيَا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 ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت معتي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 وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعنت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت وترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هم كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أيضا يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۖ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَاءُ وَبُكْمٌ وَصُمٌّ مَا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا أَصَابَتْهُمْ زِيْتُ نَارٍ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاءُ قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإن لم بعثون خلقا جديدا أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه فَأَبَذَّ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُلْ لو أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ قَشِيَّةَ الْأَنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَت وَأَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلْنَا بإسرائيل وإني لأظنك يا فرعون ملهورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم ومن معه جميعا وقلنا من بعدي لبني إسرائيل سكن الأرض فإِنَّ جَاءَ أَمْرُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُوهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى ونزلناه تنفيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للألقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن كله ولي من الذل وكبره تكبيرا